وتجعلون رزقكم انكم تكذبون Fem-i'allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd Allahu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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضال فَلَوْلَا إِلَى بَلَغَ الْحُلْقُومُ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ وسلامٌ لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصبيغ جهيم إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم الله اكبر الله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 Oh. الله أكبر الله هو ربنا ولك الحمد Oh, com. Amò الله اكبر الله الله اكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد um الله